يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواهر والدراهم والدرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواب فلا تقطع زوجتا في قطع والدة عليك يا اخي قد افنت العمر فكيف تنكر ام من ثقلك احتملت وقد تمرقت في احشائها شهورا آه يا قلبي امك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طواعنوا ملقوت الزهيد نفاسة